نَكَبَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَدْنكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ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 لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يتاخرون ساعه ولا يستقدمون الا رايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم اذا ما وقع آمنتم به أالان وقد كنتم به تستعجلون ثم خيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تدزون الا بما كنتم تكسبون وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِيد